وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله لَنَسْتُمّ مِن رَبِّكُمْ ادْرَعْتُمْ دَيْنَتُكُمْ هذه ناقة الله لكم آية هذه لكم آية. تأكل في أرض الله ولا تمسوا بسوء ان فؤدكم عذاب الالم ولا تمسوا بسوء ان فؤدكم عذاب الالم